إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذه من بعده سبعة أبثر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم مَا خَيْرٌ قُفُّكُمْ وَلَا بَاعْتُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بطير